على وبركاته مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الشريعة والحياة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف من المقرر في خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة سمحة ميسرة وأن اليسرى ورفع الحرج أحد مقاصدها الكبرى لكن الواقع غير ذلك فتكاد تشيع ثقافة العنف ويكون العنف سيد الأحكام وسيد المواقف كذلك سواء باللفظ أو بالكلمة أو بالسلوك ونحوه إننا نجهد حياتنا بالعنف سواء في حياتنا الاجتماعية أو العائلية أو السياسية أو الدينية فكيف نحول مجتمعنا إلى مجتمع الأخوة الإيمانية والصداقة والمحبة والرفق سؤال كبير سنحاول إجابة عليه في هذه الحلقة من برنامج الشريعة والحياة مع الداعية الإسلامي البارز الدكتور عائد القرني مرحبا بكم مفديت الدكتور حياكم الله أستاذ إثمان وحيا الله المشاهدين ورد معنى الرفق في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبألفاظ مختلفة وردة بمعنى الدين بقفض الجناح الصبر الجميل بل التي هي أحسن الفاظ متعددة ما مغزى كل ذلك الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أموالا سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته كما تفضلتم في المقدمة المباركة في أول الحلقة أن الدين أو الشريعة شريحة سمحاء من طبيعتها اليسر والسماحة كما قال عليه الصلاة والسلام بعثته بالحنيفية في السمحة إن هذه الشريعة جث إنقاذ ورحمة بالإنسان ومن طبيعتها أن تحرر الإنسان حتى يقول سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فهم فمهمته التيسير على الأمة الرفق بالأمة اللين في كل شؤون حياته حتى يقول له سبحانه وتعالى وأن يسرك اليسرى فهو ميسر أينما كان حتى تقول عائشه رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما فتجد اليسر في لباسه في طعامه في كلامه في خطبه صلى الله عليه وسلم في سياسته في تعامله مع اصدقائه ومع خصومه مع محبيه ومع المناوئين له فلابد ان نفهم كدعاء وكطلبه علمه كمسلمين نفهم طبيعه الشريعة المحمديه والتي من مقاصدها الكبرى تيسير على الإنسان وان تكون رحمه للعالم لأنه صلى الله عليه وسلم هو المرسع اصلا لأن يهدي الله به بطريق الرحمة يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمهمتنا جميعا أن نفسر للناس هذه الرحمة من سلوك صلى الله عليه وسلم من كلماته من أحاديثه حتى نصل إلى مجتمع التراحم لأن الجفوى الذي تشاهده الآن أو العنف أو التشاد أو التجاذب أو الغلظة والفضاضة سببها الجهل بالدين وبطبيعة هذا الإسلام الذي اتى رحمة للإنسان فضي يعني هل هناك من فرق بين العفو بين اللين بين الرفق نعم ما من كلمة شرعية لأنها مدلول خاص وإلا كانت أغنث عنها أختها وفي فكر اللغة للثعال بيأتي بهذه الكلمات ثم يبين لك كل الرفق يكون في الأقوال والأفعال وفي التصرفات فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في, في كل الأمور نعم اللين في الغالب في القول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يغسل العفو يكون بعد الإساءة وبعد الخطأ فعفو عنهم واستغفر لهم يعني أساؤ أين, أين تضعون موضوع الرفق في بناء الإسلام؟ أرى أنه من المقاصد الشريعه الكبرى او أنه وسيلة كبرى إلى إنصال الفكرة الإسلامية وإلى تصحيح معتقدات الناس وأخلاقهم أنه يعني أنه الوسيلة الكبرى التصحيحيه وأجعله ايضا من المقاصد فإن من مقاصد الإسلام أن يرفق بالناس وأن يعيشوا حياة سعيدة حياة طيبة كما قال سبحانه تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي نوحات طيبة ولنجئنهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون بشرط أن يتبنى دعاته وحملت الرفق الذي فعله عليه الصلاة والسلام بهم إذا كان رفق بهذه المنزل الكبرى من الإسلام فلماذا يشاع في بعض المجتمعات عن المتدين أو عن علماء الدين بأنهم يعني عبوسين متشددين وغير ذلك. هو الحكم العام دائما يعتوروا الخطأ مشكلة ياخي العامة مشكلة البسطاء والدهماء عموما أنهم يطلقون حكام عامة حتى يقولون مثلا الحكام كلهم ظلمة والتجار رشاشون والكتاب زنادقة والدعاء متشددون غليظون هذا ليس بصحيح حتى الواحد الأحد لما حكم على الكتاب قال ليسوا سوا من أهل الكتاب أمة قائمة لابد من انصاف لكن وجد نماذج في الصف الإسلامي من حملة الدين عندهم غلبة وفضاضة بجهل من الدين الآن الخوارج كانوا يعتنقون الدين لكن اعتناق الدين خطأ لم يفهموا النصوص حتى يقول صلى الله عليه صلاتكم إلى صلاتهم وكراتكم إلى كراتهم الحديث مع لأنهم يظنونهم أنهم أحسن سبيلا وأحسنوا صنعا وهم جهل بالدين فمثلوه تمثيلا خاطئا فوجد الآن من جيننا من فهم العامه أن الإسلام هو, هو هذا الوجه العبوس هو, هو هذه الكلمة الغليظة وهذا الجفوء وهذا الانقطاع مع المجتمع حتى سجد معظم الآن من في شدة في على نفسه وبالمناسبة يقول بعض علماء الإسلام لقد يكون لكل خاص خاصة عند الشخص فأضاع على الإسلام ثم هو تمثل الإسلام تمثيلا فاشلا في تصرفاته وكأن يقول هذا الإسلام الذي بين جنبي أو بين بردي هذا هو الدين وهو خطأ فإذا صلى طول على الناس فك عليهم هذا من الغلبة وإذا خطبهم صار فظيعا طويلا حتى يتهددوا في الخطابة وكأن مفاتيح الجنة بيده وإذا جلس سمعا في المجلس حشرهم هذا, يغيب أو هذا يرجع إلى التربية التي ترباها أو, أو يعود إلى قلة العلم الشرعي لديه ربما هي وسائل جتمعات منها فهم النص خطأ كمن يفهم بدون علماء الآن مثل الفئة الغلاد ولو قد حاورت كثيرا منهم يفهمون النصوص بأنفسهم دون واسطة من العلماء يقول ما داعي أن يتعلم من عالم الشافعي أحمد أو علماء المعاصر ثانيا يكون, يكون ربية تربية قاسية من خلال والد مثلا جاف غليظ أو في كان في قطيعه رحم في البيت أو كان في مجتمع مثلا انفصال الأم والأب أو كان في مأساة داخل الأسرة أيضا ربما اتاه موقف مصادم يعني من طرف مثلا سجن سجنا طويلا أو عذب فعاد هذا بحقد وبانتقام للمجتمع فاتى هو يخرج هذه الأمراض والأدواء في خطاباته في تصرفاته حتى يكره الذين غير متدين يكرههم في الإسلام خطبهم بالتهديد والويل والوعيد ومن المعروف أن العلماء ورثة الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة الحسنة والله تعالى قال له بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال أيضا ولو كنت فضلا غليظا القلب لنفض من حولك كيف يتجلى الرفق في حياتي عليه الصلاة والسلام وكيف يمكن لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق وفي أخلاق أخرى أحسنت إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر قمه الخلق والسيرة الحميدة والمنهج الأسمى والأجلى ولذلك الله عز وجل لم يعلقنا بعالم ولا بحاتم ولا بفيلسوف ولا بأجيب قال لقد لك كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله اليوم الآخر ذكر الله كثيرا يكفي شهادة لسيد الله عليه وسلم أن الواحد الأحد في عليها يقول وإنك لعلى خلق عظيم فينبغي علينا ندرس هذا الرفق لكن أنا سوف أذكر يعني شيء ينقصنا في العالم الإسلامي والعرب بالخصوص وهو الرفك السياسي او مثل منهج السياسي له صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع الناس فلذلك وقفات سريعة مع خروقه صلى الله عليه وسلم الأسمى في رفقه حتى مع دائه فضلا عن أصدقائه وأحبابه وأتباعه صلى الله الرفق كان في الجانب السياسي وفي الجانب الاجتماعي ايضا هو صلى الله عليه وسلم نام. رفيق في كل شيء. هو في نفسه صلى الله عليه وسلم فهم يسر على نفسه في يوم تقرأ حياته وتقول ما أخوي ربينا من الاختيار في طعامي في شرابه لم يكن يفعل مثلما يفعل بعض يعني الأتباع والجماعات التي انحرفت وشددت حتى يقول سبحان ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم اللي ابتغى الله. رفيق في الحديث والخطب وفي تخفيف الصلاة حتى ينكر على معاذ طول على الناس قال أفد تانون يا معاذ من صلى بالناس فليخفف فإن فيه المريض والضعيف والكبير وذالحاجة حتى يدخل في الصلاة, الصلاة فيخفف لكن لأن خطاب السياسي خطاب عام عل على الحكام والعلماء يسمعون لهذا صلى الله عليه وسلم له ثلاث وقفات من وقفات الكثيرة في الحكم. نريد واحدة فالد الدكتور حتى يدخر الوقت لكثير كثير من ال الأشياء والإجابات إن شاء الله. واحدة مثلا أحد الخصوم الكبار الذي ألقينا الذين أوقادوا النفاق ضده وشوه صورة الدين وثربوا أسوا عبد الله بن أبوي بن سلو الراس المنافقين أتى بعض الصحابة قالوا صلى الله على نقتله قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وتركه وصاحبه خيرا وسلطف معه حتى ماته عدو للإسلام لأنه رسالة أن يريد رسول الله سلم يقدمها أن الإسلام في رفقه وفي سماحه ويمكن يدخل الإنسان فيه ويضمن على نفسه فإذا قتلو قالوا أجل يقتل أصحابه كيف ندخل أجل في هذا الدين طبعا الآن فالدكتور يعني أنت ذكرت مثل ومثل ظاهر للعيال من أراد أن يرى بالطبع كيف يمكن لنا أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع بالذات؟ يعني اسوتنا الان في هذا الموضوع لأمرين يستفيد منه الحكام في الرفق بشعوبهم هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع خصوم عدال الذين يحملون العدال الدين والرساله يحملها فنقول الحكام اتقوا الله وارفقوا بشعوبكم كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم في مسلم اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به يعني تحرية التعبير في حدود يعني المعتقد وفي حدود الرسالة إعطاء الناس حقوقهم العدل والإنصاف بينهم عدم ممارسات يعني الإهذاء على على هذه الشعوب الأمر الثاني يحمله الدعاء في مسألة الرحمة والالفه والرفق لأن كثير من الدعاه يتعاملون بالسلاح وهم يعني يدعون انفسهم أنهم أنهم دعاء يعني أنهم يمثلون الدين ويتاولون في الدماء ويرون خصومهم عرضها للقتل ينبغي صفوا حسابهم دون النظر إلى مشروع الإسلام وطبيعة الدين ومقاصد الشريعة والمصرح المترتبة على ذلك يعني شباب الآن يحملون متفجرات وكلاش ونكوف والسلاح ويفجرون على شانهم يثبتون الدين ويكترون عداء الملة فهذا مخالف لمنهجه صلى الله عليه وسلم الآن لما طلب يعني في مكة كما تعرف عنهم صلى الله عليه وسلم لما فتح وصار بدر عفى عنهم صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن مصلحة العفو هذا سوف تقدم رسالة واضحة للناس بعد ما عف الله عليه وسلم دخل الناس في دين الله أفواههم. هذه العملية يا تكره الناس وتشوه الإسلام وتجعل من أن دونية يدخل في أتراك الدين يبطل خلاص يهون حتى حتى أستاذ الدكتور على مستوى الجماعات والحركات نجد هناك تباعدا ونجد تنابزا وربما ينقلب مفهوم الآية شداؤه على الكفار رحماء بينهم برأيكم هل الرفق كفيل بإزالة هذه الاحتقانات أم أن هناك أسباب أخرى هو هو من أعظم الأسباب التي تؤلف بين القلوب سواء في الجماعة السنامية والدعاء وغيرهم هو الرفق وأنا أرى أن الرف في الجماعات الإسلامية المشكلة عند الجماعات الإسلامية أنها لم تدرس الملفات الماضية التي وقعت من أخطاء وإنما أغلقتها في في في دواليب النسيان وفي يعني في ملفات النسيان والإهمال لماذا ما ندرس تجربة الأربعين سنة 50 سنة ونرى أن من الأخطاء التي وقعنا فيها التنازب بالألقاب والتناحر والتطاحن فيما بيننا ألا مثلا اعداء الاسلام الغرب وغيره أو من يحمل مخالفة للاسلام متحدون متفقون في الجملة وان اختلفوا فتجد المسائل المصيريه والقرارات بالاجماع بينما نحن لو حضرنا مجتمع حتى في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الرسوم تجد اصوات منهم من يقول قاطع ومنهم لا تقاطعون ثم اخذنا نكتب اعمده في الصحف وفي القنوات وبعضنا يرد على بعض مثل ما يقول اول أسد علي وفي الحروب العامه وفتخاه تنفر من صفير الصافري أما انا لنا نحن الصف الإسلامي أن نتناسل خلافات وأن نجتمع على كلمة سواء وأن نوحد جهودنا وأن نعلم أن كل جماعة لها جانب من الإصلاح ونحاول أن ننصح المخطي بالتي أحسن بالرفق أما آن لنا نستفيق ونستفيد من تجارب الغير الذين اتفقوا بعضهم على غير دين وبعضهم على غير لسان وبعضهم على غير لغة ألا اوروبا رب يا أخي تعرف ديانات متعددة وألوان متعددة ولهاجات متعددة ومتفقون في قضايا مصيريه ونحن فشلنا أن نوحد خطابا الآن لو تطلب عريضة توقعها تجد من يعترض عليك من الصف الإسلامي لأن الرفق غاب والتناصح غاب فضير الدكتور يعني حديث مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الأعرابي من البادية وبال في المسجد وكيف تعامل معه الصحابة وكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام برفق والرحمة واللين لو أردنا أن نصور هذا الواقع الآن في مجتمعاتنا كيف تتصور ردة فعل الناس حول هذا الموضوع انا جميل وهذا أود أن نقدم هذا ونشرحه باختصار يعني للناس أقول إن العرابي لما أتى من البادية وهو في تلك الفتره يعني حديث عهد بالاسلام وللتو دخل في الدين فلما سلم صلى الله عليه وسلم يقول في التحيات قبل السلام اللهم ارحمني ومحمدا ولا تحمان احدا سلم صلى وسلم وساله وقال قد تحجرت واسع رحمه الله وسعت كل شيء ولو كان عند بعضنا من الدعاء وبعض طلبة العلم كان أغلب عليه وانكر عليه وقال انت جاهل ولا بد ان تعلم وتؤدى في مثل هذا الأذية ثم ما كفى هذا في المسجد مكان الطهر ومكان زور الوحي ومكان الصلاه فقام في طرف المسجد فبال وقام الصحابة يريد أن تعذيبه وقال دعوه فلما انتهى بهدوء أتى صلى الله عليه فوضع يده عليه وقال عليه بسجل بدلو ما فصبه على البول وقال إن هذه المساجد لا تصلح لأذى ولا القذر ولا البول إنما هي ذكر الله وقامة الصلاة ولكن الفرق دكتور أن هناك كان المسجد من الحصة والتراب أما الآن فالمسجد من السجاد والضلاط هذا صح هذا غير صدق أنا معك في مثل الفرق لكنه لو كان عندنا مسجد في حصى وفي تراب وفعل أحد الناس من المواطنين الآن تجد من يغلب عليه حتى ربما يضرب ويبطح عرضا لكن المقصد الآن في, في, في القصة هي كيف تعامل هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم القصة كيف أرسل رسالة للعالم بهذا الحديث حتى نقرأ الآن في الجامعات والمنتديات وفي المحاضرات والمسلم القصه القصة بشيء من, من العجب وشيء من الأريحية ومن الحب لهذا الإمام صلى الله عليه وسلم الذي يعني استوعب أخلاق الناس الآن الرجل نفسه الذي فعل رجع إلى قومه داعيا وأسلم قومه على يديه انه أنه آذاه رسول الله أو ترك الصحابة إذو كان رجع يعني بدعوة مخالف للدين الذي يحمله وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي يعني تاب إلى الله عز وجل فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لله أفرح بتبته عبده من أحدكم كان على راحلته عندما قال الرجل وأخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك كيف كان رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول نعم هو الحديث الصحيحان ولم يذكر إسرائيلي في قصة أخرى لكن يقول صلى الله عليه وسلم لله أفرح بثوبة أحدكم من رجل إن كان في فلاه معه رحلته عليها طعامه وشرابه فضاعت منه فنام وإيسة منها فلما قام يعني أيسة من الحيوان السوفينتي قام وجدها عند رأسي عليها طعامه وشراب من شدة الفرح أخطى فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فانظر اولا رحمة رحم الراحمين سبحان وتعالى أنه رحم الخطا الذي حصل من الناس وانظر إليه صلى الله عليه وسلم يخبر الناس برحمة الله وعفو الله و وهذا يدلك على أن ينبغي أن نتعافى نحن فيما بينه وتراحم يعني الرسول الله عليه وسلم يقول أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن ولذلك بقدر ما تعامل الناس ترى الجزاء من جنس العمل حتى صح الألباني حديث اغفر يغفر يخفر لك سامح يسامح أو نحو ذلك والرجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عنهم كما تعرف من بني إسرائيل وهذا يمكن مقصودكم في, في الكسوة سبحانه تعالى تجاوز عنه كما تجاوز عن عبادنا فنحن أولى بالكرم منه فادخله الجنة ينبغي علينا يا, أخوان يا أخي أن نستخدم المسامحة أن نتجاوز عن الأخطاء يقول الإمام أحمد تسعة أعشار الخلق الحسن التغافل حتى يقول أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي ينبغي ان يكون عندنا بعض الغباء عن الترابي عن اخطاء الاخرين لكن المشكله اننا نتراب عن أخطائنا ونتركها ونبررها وأما أخطاء الأخرين فنكشفها وركانة صغيرة يعني مجالات الرصد فجل الدكتور واسعة جدا باعتبار أنه خلق عام الآن الوضع الاقتصادي يتدهور المستوى المعيشي يتدنى وربما بعض الناس يسعى للحصول على المال من أي طريق جاء هذا المال الحلال أم من حرام ربما يدفع ذلك إلى, إلى توحش إلى الجشع برأيكم كيف يمكن أن يتجلى الرفقه هنا؟ الرفقة ما من مسألة اجتماعية ازمه تمر بالناس إلا في الإسلام حلها لأن هذا الدين دين عظيم دين جال الإنسان وجال الدولة الإسلامية وجال الأفراد والشعوب مثل الأزمة التي تقع مثل أزمة الأسعار أزمة الأمراض أزمة المصائب أزمة الفقر والديون أزمة يعني الأسقام التي تمر بالناس هناك مسألة الصبر ومسألة انتظار الفرج يقول ابن الجوزي أمام أهل المصائب ثلاثة فنون الفن الأول الصبر والفن الثاني استغفار والتوبه والفن الثالث انتظار الفرج يعني الله وعدنا إنما معلومه سويسرا هذه قاعده مطلده حتى يفهم غير المسلم معروف انه اذا اشتد الحبل انقطع الثاني نؤمرنا بس في الاسلام يا اخي بالصبر وسعه البال قليلا وان يمكن اختيار من الله لنا ثالثا بذنوبنا نحن وخطايانا نؤدب بالصيام هذه يعني غلاء الاسعار ايضا ينبغي أن يكون رساله من الله لعباده مم. امام يا اخي البصر الذي حصل في المجتمع الآن تجد الثراء الفاحش والإصراف من أناس يعني من الثرياء ورجال الأعمال الذين يبدبدون الثروات صباح مساء بينما بجانبهم أناس يسكنون في بيوت الصفيح وينامون على الأرصفة فالآن ينالون عقوبات ما يفعلون في خسائر مالية كبرى في انهيار الأسهم الله يؤدي بقول فبما كسبت عيديكم ويعفوا عن كثير لماذا ما نرأي حسابنا حكاما وأغنياء وعلماء ومجتمع ونعود إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوب ونعرف أنه الذي يملك الضر والنفر والذي سوف يصح لنا واقعنا متى ما صدقنا في العودة طبعا عندما نتحدث عن نظفة فضيل الدكتور لابد أن يكون الحديث ايضا عن الزوجات يعني اللواتي أمرا الله تعالى بالإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف أو تفصيحنا أيضا بالمعروف كيف يتجلى الرفق مع الزوجات أسمع الإجابة منك بإذن الله تعالى بعد هذه الوقفة القصيرة